بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتسركم فأنذر ربك فكبر وسيابك فطهير والروز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقل فذلك يومئذ يوم عصير على الكافرين غير على الجسير ذرني ومن خلقت واحدا وجعلت له مالا ممددا وبنين شهودا ومحلت له تمهيدا ثم يطمر عن نزيل لا آياتنا علية سأرهق صعودا نفكر وقدر كيف قدر سما كيف قدر ثم ندرس وما عبس وما سلس إن هذا إلا صحر يُسَوَّى إن هذا إلا قول المشير سوسي سقرهم كما سقونا تبقي ولا تذر لو للمشر عليها عليه تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكاتا وما جعلنا عدة إلا فذنة للذين كفروا ليستيقل الذين هموت الكتاب ويزال الذين هم إيمانا ولا يرتعب الذين هموت الكتاب المنون ليقول الذين في ماذا أراض الله بهذا مسألة كذلك الله من يشاءه نازم ويعلم جنود ربك الله ومعي الله الصحيح أسفر إنا لا يحدنكم الذين للمشهر من شاء منكم أن من يتقدم أو يتأخر كل نفسي ما كسبت غينة إلا أصحار اليمين في جنات إذا سهلون أي المجرمين ما سلاك لكم في سقر قالوا لما كم المصلين ولم نطعم المسكين وكنا نخوض مع ما كنا نكذب يوم الدين حتى أن يقيمهم الله تنفع من الشفعات والشفعين فما روعت أنك تمردين كأنهم حور مستنفرة فراد من قصرة بل يريد كل أمرئ منهم أن يتسحور من الشراء اللَّهَ يخاف من الآخرة اللَّهَ إنَّهُ تذكر وما يذكر إلا إن شاء الله